Fattakul Allah wa aṣlamu zat bainikum wa aṭiyyul Allah wa rasulah wa aṭiyyul Allah wa rasuluhu ikutum mumin. Inna وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكنون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و موفر تو ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَرْكَارُهُنَّ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يُنْذَرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ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 ان يطهركم ليطهركم به ويذنب عنكم رجس وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعَنَاقَ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَانِ ك بأنهم شاق الله ورسوله وَمَن يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زحفا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن ولي يوم اذن دبرا الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد با بغضب من الله Al-Fatihah Namu besal nasir, fala mintaq tuluhum, walakin Allah qatiluhum, wa mara meyta izar meyta, walakin Allah rama. Walibilliyal mu'minin min hublal anhasana. Inna Allaha sami'un alim. Zalikum, Muhin kehidupan kafirin. Ini setafthup, fadz jaakum al fatih. Ini tahud, fahuwa kharul lakkum. Ini agudun agud, walatun yagum fiatukum shay'at walau kathurat. Wa anna Allaha mal muaminin. Ya والذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسلمون إن شر الدواب عند الله الصم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 وعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 I'm يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويرفع لكم والله ذو الفضل العظيم واذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين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 كان هذا هو الحق من عندك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 وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون إن أولياءه تقولون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوق العذاب بما كنتم تكفرن إن الذين كفروا يفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله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 وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله فإن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 Wahai orang-orang yang beriman, wafatlah mereka di bawah bumi, dan mereka berada di bawah bumi. Dan mereka berada di bawah bumi. Dan mereka berada لقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ انت بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله ولكن يقضي الله امر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 ايطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جاء لكم فلم ما ترى صعلى عقبيه وقال اني بريء منكم ان رَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ غَرَّ هَا أُولَى غَرَّنَّاهُمْ أَئِنَّ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا كَلَعَنَ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ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 قال ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناه بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 فَإِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ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 تعلمونهم الله يعلمهم وما توفقون شيئا في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا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 be him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 يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبون ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون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 يَقُل لِّمَن فِي أَجْدَاكُم مِّنَ الْأَسْرَارِ مِنَ الْأَسْرَارِ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا خَيْرًا يُؤْتِيكُم خيرا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُم وَيَغْفِرُ لَكُمْ و الله غفور رحيم وإي يريد خيانتك فقد قال الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهجوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أوى ونصر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 ان الله بكل شيء عليم